أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنقل وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ كل الطعام كان حين roi <laughs> il <laughs> <laughs> Qul fato'bit teenfend go uh -oh. ana <tık> مبارك مقام إبراهيم ومن دخله كانا الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن Amen. Sıdduna asbili Allah, asbili Yeah. the kita وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولٍ فكون ده ري Hakkın tuquati, وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ام فألل فألن فبين نقول بكم ve kumununla şefaf bir تُيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ وخْتَ لَمْ تبيض الدوج وتسود الدوج وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذو عذاب بما كنتم تكفرون وَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ هُجُوهُمْ فَفِي رَحْمًا Madeleine Ank, o, o